براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين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 إن الله يحب المتقين كيف وإي يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذنب يرضونكم بأفواههم وتآبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا آلِهَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخصم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذيب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم قلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل قادوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبألوا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنَة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتَنَتَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَعَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَأُمْكَارِهُنَّ ومنهم من يقول أذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسأم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من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 تقوم رضو ما تقوم الله ورسوله وقالوا حسب الله سيأتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إن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 إن الله جمرش ما تحذرون ولئن سألتكم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 فَلَمَّا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَقَّبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فكن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنُ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجنين والأنسانين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 فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَسَاءَلُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتبلا به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 أن الله جمع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم وهم يستبشرون وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَالَتْهُمْ رِجْسٌ إلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنْ نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض الناس يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون